ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا عهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم يام سر وما عند الله باق ولا نبذين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 يَتَمَّ مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ